وا هو هو وا هو ا اللي اللي ليل للي ملوش اخر بيخوفني على وبحس بواحد جنبي عمال بيقول لي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 حتى ما كانت دافي وبأخذ مني الحافي حتى ما كانت دافي وعستني الوحدي ده زي الناس الفافي ايه اللي ملوش اخفتك الطبليه فتت ولحمه وملوخيه اتاكل على الطبليه فتت ولحمه وملوخيه اللحمه اتقلبت كوسه الا لقيتها صنيه اللي ابن ملوش اخ بيخوفني اللي اللي ملوش اخ Ficca d'à zè l'nais l'fafi Ili li malu'ş afer Bi'chouf'ni' al-afer Ili li malu'ş afer Bi'chouf'ni' al-afer Ili